لفضيله <تصفيق> الدكتور A مَنْ صُمّ فِي رَأْفٍ أَفْصَامَ بَلْ مَسْعُورٌ صَدَقَ الله الْعَظِيمُ لأصحاب الحقوق الواجب عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من أم الله العظيم لي ولوالديا ولأصحاب الحقوق الواجب عليا ولجميع المسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموال استغفر الله العظيم لي ولذيا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين امينين الأحياء امينات الاحياء من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فيا ايها الراجون منه شفاعه صدوا عليه اذا رؤيا جمعا قد عليه وسلموا تسلموا. يا من يخطب عليه صلي على محمد ما لعب الأصنور <سؤال> قوضان يا ربي صلي على محمد يا على محمد الفاتح القادم المقرب صد على محمد المصطفى الميتب المحباب صلي صلي على محمد ما لاحب وغاب ويهاب. على محمد ما أريه نصر يا يا ربي طلّي طلّي على محمد ما سارت العيس بطن سمسام صلى على محمد وكل من للحبيب ينساب على محمد وكل من للنبي يصاب. صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنان محمد, محمد. كل كل <تصفيق> <تصفيق> ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير من هاد. ربي على محمد ربي صلي ما قد تصحاد باقي عبد بالحق أراد. يا ربي على محمد خير وراء منهجا ويصاب يا ربي على محمد طير يوم يا, ربي يا, ربي يا, ربي يا, ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل على <أسلام> لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما حَرِيصٌ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تَوَلَّوْا تولى فكن في الله لا إله إلا هو عليه توكرت وهو رب إن الله وملائفته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانا الواضح مرهان والمبسوط من وجود قرمه وإحسانه فعلى مجد الواضح شانه صلق الخلق لكما وطوى عليه علما وبسط لهم من فائض من ما جرته في أقدار القسمة فأرسل إليهم أشرب خلقه واجل عبيدي رحمة فعلقت رادة الأزلية بخلقها هذا العبد المحبوب فانتشرت آداب شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم في وما أعظم هذا الفضل الذي ورز من حضره الإحسان سورة كاملة ضارت في هيكل محمود فتعضرت بوجونها أكناف الوجود وضرز كل العوالم مطرات التسريد تجل الحق في عالم قدسه الواسع تجل ينقضى بانتشار فضيل بالخريم والشاسع وله الحمد الذي لا تنهى في أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بقدرة ترداد حيث أبرز من عالم إبقاء صورة هذا الإنسان ان يتشرب بوجود الثقلان وتنتشر اسراره في الاكوان فما من سر للتضربي قلب منيب الا من سوابع فضل الله على هذا الحبيب يا لقلبي سر قد توالى بحبيب عم الانام نوال جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجه وجمالا قد ترقى في الرس مقام وتناهى في مجره وتعالى لاحظت العيون في مجتلى بشرا كاملا يزيح الضلال هو في <تصفيق> الباقير مما قد رأت ربعثا في شؤوني وطمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن الوصف الرسال ويعان في ناقل معاني الجنال انتشر منه في أعلى بالمطور والضور ما ملأ الوجود الخلقية نور فتبارك اللَّهُ من, من أَنزَلَ عَلَى بشرتنا الْكِتَابَ بالذكر الحكيم لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فمن فاد أدوان المشارة وتلقى بقلب سليم فقد ودي إلى صراط المستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده يحرم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والاذعان تثبتوا بها للصدور من الايمان قواعده ودلو على اليقين من سر ذالك الاذعان والتصديق شواهده واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما امره بتمليغه لخلقه من طرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وادى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجال المستمصرين سراجا وقمرا المنيرا فما الظمام التي انتفرها الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة البشرة الله بالبحر والغر. اللهم صل وسلم بأجل الصلاوات واجمعها وازكى التحيات واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبوديه وبرز فيها في قلعه الضمان وقام بحق الربوبيه في مواطن الخدمه لله واقبل عليه رايه الاقبال صلاة يتصل بها روح المصليين يادى وي في قلبي نور السر رضا تعلق به وحبه ينطه يا رياات الله في عزه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صغه المجد بالقرب وذا فياوا الشرف الاصلي بيودي وحبه ما عظر الاكوان من شكره النبي صلى الله عليه تعلق اراده الله في علم القديم بظهور أسرار التصوير للبشر الكريم بالتقدير والتكريم نبذة قدرة البائرة بالنعمات والجاذبات من النذل العامرة فانفرقت بيضة التصوير لعالم المطاق القابين عن جمال مشهود من العين. حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صوب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القرار التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت الأقرار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما اظهرت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت واظهرت من سر هذا النور ما اظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الاصفاب الفاخره والارحاب الشريفه حتى برز في عالم الشهاده مشرا ندا مشر ودورا حير الأفضار ظهر وبهر فتعلقت همة الراق من منها للحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألزن لا تفي بغشر مئشار أوظام ذلك الموصوف تشويق السامعين من خواص المؤمنين وتريحا المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعلم الأقلام عن شؤون خير الأمام ولكن هزني إلى تنوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين ومن أكرمه الله بي في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راية أمامه صلى الله عليه وآله وسلم في الكوان منشورة على مر الأيام وشهور وسنين وبقيت رايته صلى الله عليه وآله وسلم في الكون منشورة على مر الايام والشهور والسنين وبقيت رايده صلى الله عليه وآله وسلم في الكون مشهورة على مر الايام والشهور والسنين داعس علوك. في هذه الحضره الكريمه ولا اعجد التشوق لسماع اصواتها العظيمه ولان الله يطوب به المتكلم والمستمع اللهم صل في المتكلم والمستمع هذا النبي الشافع وذكر الروحان لروح وقد آل القلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي يكن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار واثار ليتشرف بكتابه القدم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأمصار وقد بلغنا في الأحاديث الصحيحة المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه نور الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال نور المصطفى نور المصطفى ما لا الأخوان ما لأ الأخوان حبيبي محمد محمد محمد خير المرسالي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من أبي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعد وقد تعدلت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم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 بَنَا قَمْ ذَلِكَ من مِنْ صُلْبِ آدَمَ وَرُوحٍ حتى اوصلته يد العلم القديم الى من خصصته بالتكريم ابي الكريم عبد الله بن عبد المطلب من القدر العظيم وامه التي في المخاف آمنا السيده الكريمه آمنا فتلقاه سلم عبد الله فالقاه الى بطنها فضمت وما بمعونه الله محافظه على حق هذه الدر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 حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقر قمر الى عالم الشهادة رتمت على أهل العالم قيوضات فضله وتنبشر في آثار مجل صميم ومنذ أن قد هذه الذرة أكونه والجورة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور الوبتياج بقرب نور إشراق هذا السراج. والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى غطاق جوائد قنوزه وكل دابة لقريش نفقت بفاصيل عبارة معلنة بكمال المشارة وما من عامل حمل في ذلك العام إلا في حملها بغناء <متصفيق> عمام الله يا سري انت بعد الله ما عتمتي طاب نورك يا يا رسول الله لا يقهرك دي اتلقوها في الورى بشر خير من فوقا سرى أترى طاهر قال يا و في اوذ عن من <تصفيق> الرحمن Azari me, me na azari yanta ha والسماوات متضمخة بعطر الفرح ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبرزي من عالم الخطاء إلى عالم الضور بعد ذنقني في المطون والضور، فأظهر الله بنوجون ما جنت تجري، وبتق بالعالم كمير ما إذا تجري وحين برو بعها الراضي هذا الحبيب اعلن السماوات والارض ومن فيهن بالترحيب الجود لله على اهل الوجود تازيج وانثمه الملائكه للعالمين تعيج. <تصفيق> والقدرة وشمت قناها والسور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ العقوب على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضرع الزوضي أمة فأنيسا لجنال وسعود ومشاركة لها في هذا السماعط الممدود فحضرت بتعفيق الله السيدة وريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود. فامطر قسم الكمال من النور عن العمود وبرز العامد المحمود مد لله النور <تصفيق> والضياء صلى الله على ضحمان الله على خلق ما تطوى من ذمة مطون الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم حسن الناس خلقا وخلقاء. وأوعدهم إلى مكان من أخلق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا وأوسعهم بالمؤمنين حلم ورفقاء. برى لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. الخلق القسان والأرض المتوي على المعنى الجزل دعاه المسكين ويابه جابة وانجلا وهو الاب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملا ولهما سهونة أخلاق العيمة القوية الذي ترتعد لنا فرائس الاقوياء من البريه ومن نشر طيبه عطرت السلط والمنازل ودعر عرف ذكره لاطيبت المجالس والمعابد فهو صلى الله عليه واله وسلم جار وصمات الكماليه والمنفرد خلقي وخلقي بأشرف خصوصية فما من خلق في البنية محمود إلا وهو متنقا عن زين الريود اجمل في وصف الحبيب وشاني ولو العلا في مجدي ومكاني أو صابع قد تعالى رجلها أخذت ألا نجمسها بعناله وقد زمت القلب في ذلو لما أباده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الضوبي هذا العبد المقرب من والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام وبذلك يأتن القرن كما يأتن التقديم فعلي أفضل الصلاة والسلام يا طيبان يا طيبان يا دا والدعايا أنا اجتغنا له والنا وانا و الله الله على يا الله الله اننا So let على سيدنا محمد وعلى أصاب أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأصاب المحمدية جهودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل زعيبي مسهورا ومعليبي محمودا وان يكتب عملي بالاعمال المقبوله وتوجهي بالتوجهات الخالصه والصلاه الموصوله اللهم يا من اليه تتوجه الاعمال بدعوه ضابره وعذاب الجديد وحق الرحال فتغشاها منه البيوضات الغامره نتوجه اليه باشرب الوسائل لديه نتوجه الى اشراف الوسائل لديك نتوجه اليك باشراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبد الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عممت رسالهه العالمين ان تصلي وتسلم على ذلك الجلاد الجامع مستودع امانتك وحافظ سرك وحامل رايه دعوتك الشامله الأبي الأكبر المحبوب لا والمخصص المخصص بالشرف الأذكر في كل موطن من مواطن القربي ومظهر قاسم أمدانك في عبادك وساقي قوس إرشادك لأهل بدانك سيد الكونين وأشرق الزقلين العبد المحبوب الخالص المقصود منك بأجل الخصال اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلي حفظ من أحبابه اللهم إننا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ورد عسرك بشرا مطار العظيم. أنت لا يضنا في رغتنا وسكنتنا بعين عنايتك وتدحمونا في جميع أقوارنا وتقلبونا بجميل رعايتك وحصين مقايتك وانت بلغنا من شراب القرب إليك وإلى هذا الحبيب واجتاء مالنا وانت بلغنا يا ربنا من شراب القرب إليك وإلى هذا الحبيب واجتاء مالنا وان تبلغنا يا كريم من شرب القرب اليك والى نحذر غايه امالنا وتتغبر منا ما تعرفنا فيه من نيادنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطارق أتبعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن وجعلك من الحافظين اللهم إن لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي واسرة إليك فلا تطيبنا عامنا بك وفرسونك وما جاء به من الدين وذلك ترجى نبي لك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغضران أن تقابل المذنب منا بالغضران أن تقابل المذنب منا بالغضران والمسيح بالإسان والسائل بما سال والمؤمنين لما امرنا ان نجعله لنا لمن هذا الحبيب وواذره وان تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره وان تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره ووالاه وظاهره وعمه ورده وشنيب جد اولادنا ووالدينا واهل قطرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع اليا قوادن رواد الدين الله المكروبين اكشف الله من المكروبين المدينين وتقبل دوبة وانشر على المؤمنين اجمعين وكفي شمى المعتنين والظالمين مبسط العدلاء يولاد الحق في جميع النواحي والأقفار وأيضهم يتأييد من عندك ونصر على المعالمين والمنافقين والقفار واجعلنا يا ربي بالأصل من جميع البلايا يا ربي بالأرض الزئر من جميع الملايات اجعلنا يا ربي بالأرض الزئر من جميع الملايات وفي الحرس المكين نتنب الخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمة قائمين وإذا دعفتنا فدعفنا مسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير اجمعين وصلّم وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجهام والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن إله من سواب دعوانا على الحمد لله رب العالمين الفادها نقبل الحق إحلينا صلى الله عليه وسلم بين جتباي عداما بين جتباي عداما قتما للجرام قتما معين قول كرام القيام. رب بارك علينا رب بارك علينا ربنا سيرام ربنا سيرام. رب رب بارك علينا. غايتو حاضر قدام On وَعَزَّا